نعم. قال ولنبينا يوم القيامة الكوفر ومنه يمد حوضه من شرب منه شربة لم يغمى بعدها أبدا ماء وشد بياضا من اللبن وأبرد من الترج وأحلى من العسل وريحي أطيب من المسك وآنيته كعدل يدوم السماء والصراط جسر مبروب على متن جهنم يرده الناس بأعمالهم فناجم مسلم وناجم مخدوش وآخر في نار جهنم مكدوس والنبي صلى الله عليه وسلم قائم عليه يقول والملائكة رب سلم سلم وبعده يكون الاكتصاص بما بين أهل من المظالم ومن الإيمان بيوم الآخر الايمان بالشفاعة وإن ثابتهم بشرطيها إذنه تعالى للشافع ويضاه عن الشافع والمشفوع له ومن الشفاعة العظمى نبينا صلى الله عليه وسلم وهي الفصل القضاء وهي المقام المحمود ومن الشفاعة صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة وغيرها من الشفاعات ومن الشفاعة بين في المؤمنين وعصاة الموحدين وهي له ولساه الملائكة والنبيين والصالحين وأسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ويخرج من النار اقوام بشفاعه رب العالمين ومن الايمان بيوم الاخر ما برؤية المؤمنين برؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامه وبحجاب الكفار يوم الحسره والندامه ومن الايمان باليوم الاخر ما بالجنه والنار فالجنه مستقر الابرار والنار مأوى الفجار مخلوقتان الآن دائمة لا تبنيان والجنة ونعيمها درجات والنار وعذابها دركات ولكل خزنة وأبواب للجنة لماية أبواب وإنها سبعة بالارتياب أول الخلق دخولا الجنه هذه الأمة وهم نصف أهلها او يزيدون وأولا دخول النبي صلى الله عليه وسلم وآخرها دخول نرصاتها وأكثر أهلها الفقراء والضعفاء وجميع أهلها برحمة الله يدخلونها وأكثر الخلق من غير أمتنا يدخلون النار وأكثر اهلها النساء ومن مات على غير التوحيد والايمان ففي النار خالد أبدا ومن دخل من عصاة الموحدين لم يخلد فيها ابدا فاذا صار كل الى داره وقراره ذبح الموت فلا موت ابدا فإذا صار كل لنداره طعري ذبح الموت فلا متابدا والإيمان باليوم الآخر يبعث على الطاعة حرصا ومن المعصية هربا وعلى الاستقامة دواما وفي متاع الدنيا وزهرتها زهدا ولأجل آخرة طلبا ولأجر الآخرة طلبا وعلى المشقات والمكروهات صبرا نعم يقول مؤلف لنبينا يوم القيامة الكوثر ومنه يمدد حوضه من شرب منه شربه لم يضم بعدها لنبينا صلى الله عليه وسلم الحوض في موقف القيامه جاء وصف الحديث ان طوله مسافه شهر وعرضه مسافه شهر واوانيه الكسان يشرب فيها عدد نجوم السماء وما واشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل وابرد من الثلج واظهر ريحا من المسك من شرب شربه لم يضم بعدها ابدا الله ان شاء الله عنه اقوام قد غيروا وابدلوا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي, ربي أصحابي ويقال إنك لا تزد ما بعده وهذا الحور في موقف القيمة يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر في الجنة قال إن أعطي الكوثر يطلق الكوثر على الحوض وعلى نهر الجنة يصب ميزابان من الكوثر على الحوض ولكل نبي حوض ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها واوسعها واكثر هوالدا بس والله زاويه من يخذ قال امل هو الدحوه من بعدها ماء وشده بيضا من اللبن وابرد من الثلج وأحلام من العسل وريح وطم من المسك وانيته كعذ الجنس والصراط جسر مضروب على مت جهنم يدلو الناس باعمالهم فناجم مسلم وناجم مختوش وآخر في نار الجهنم مكلوس. في جهنم مفلوس جاء في الحديث ان الناس يمرون على الصراط الصراط على مت على قضية أعمالهم والنزمرة الأولى تمر كالبرق كالبرق ما يضرها شيء والثانية كالريح والثالثة كأجاود الخير والرابعة كالرجل يعد عدوى والخامسة كالرجل يمشي يمشي وهناك ثم من يأتي من أزحفه زحفة وهناك كالاليب تخطف من أمرت الخطفة وتلقيه في النار على حسب الأعمال قال المؤلف والنبي صنقائم صنقائم عليه يقول والملائكة رب سلم سلم جاء في هذا الأنبياء الله سلم دعاء لهم وبعده يكون الاقتصاص فيما بين أهل الجنة من المضاعف يعني بعدما تجاوزنا الصراط من تجاوز الصراط وصل إلى الجنة الصراط هكذا يصعد يصعدون يصعد إلى الجنة. الجنة فوق والنار تحت فعليه الصراط من صعد وتجاوز الصراط وصل إلى الجنة لكن قبل أن يصل الجنة في صراط آخر خاص بالمؤمنين يقفون عنده ويقتص بعضهم البعض من المؤمنين كذلك هذه شخص من المؤمن اخيك اغتابك أو أخذ بالك تأخذ حقك منه قبل دخول الجنه الحسنات والسيئات ما في دراهم ولا درم ثم بعد ذلك ينزع الغل من صدورهم فيدخل الجنه على غاية من الصفاء اخوان عاشره متقابلين ينزع الغل من الصدور ما في غل ولا في عداوات ولا في هموم ولا اكثر ولا شيء تسال كلمه قال المؤلف وبعدها يكون اختصاصي فيما بين اهل الجله ومن الظالم ومن الايمان بالله ملخص الايمان بالشفاعه وهي ثابته بشرطيها اذن الله للشفع ان يشفع ورضا الله مشكور ان يشفع هذه هذه الشفاعه العظمى لها شرط ومن الشفاعه العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم وهي لفصل القضاء وهي المقام المحمود وهذه تكون لهم من عامة عامه الموقف جميعا هذه امور غيره يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف ان يحاسبهم الله وينصرفهم موقف يشفع الله وهي المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون والثانية الشفاعة للعصات الذين استحقوا دخول النار الشفاعة في من دخل النار ألا يدخلهم والثالثة الشفاعة فيما دخل النار ونخرج منها ومنها شفاعة في ستاحبها بالجنة ولا يدخلوا أحد حتى لا يدخلون إلا بشفاعة ومن الشفاعة في المؤمن وعصف الموحدين وهي لهو لسائل المالكة والنبيين والصالحين هذه عامة للنبيين والغير الشفاعة في العصات في من دخلها ناخذها وفي من استحق ذهولها الا يدخلها وفي شفاعه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم بابي طالب والسبع في وشفاعه في درجات اهل الجنه واحد يشفع لبعض المؤمنين أن ترتفع درجته وشفاعه لمن فيما تساوي الحسنات والسيئات قال المؤلف اسد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم ما قال لا اله الا الله خالصا من قلبه كما جاء في حديث حذبه ور ويخرج من النار قوم بشفاعه رب العالمين وش معنى هذا الكلام كيف يخرج القوم من النار بشفاعه رب العالمين هل يقال ان يخرجهم لا لعل العبارة فيها يعني فيها تحريف ويخرج من النار قوم برحمه رب العالمين مو بشفاعته الشافع يكون فوقه بل يشفع له الله فوقه احد يشفع عنده الرسول يشفع عليه فوقه الله يشفع عند الله اليس كذلك كيف يقال ان الله يشفع هذا ما اصرخ جاء في الحديث العرابي لما يقال للنبي نستشعر على الله و بالله عليك سبح النبي مطلع. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ان الله لا يستشعر به على احد من خلقه هذه العباره لعلها لعل العباره و الناس بشفاء ايش العباره و من انني قوم برحمه رب العالمين برحمه ارحم الراحمين يخرجوا قوم من النار بايش بشفاعه الانبياء بشفاعه الصالحين بشفاعه الملائكه ويبقى بقية لسانه الشفاعه كما في فيخرج من رب العالمين برحمته. يقول رب العالمين شفعت الملائكة وشفعت النبیون. ولم يبق الا رحمه ارحم الرحیم. فيخرج قوم من النار لمع من خلق. فيخرج من الناس أقوام بشفاعة. هل ما تستقيم العبارة؟ لأن الله فضل إيش حتى يشفعله؟ الله لس بقى حتى يشفعله. فالعند العبارة ويخرج من النار قوم برحمه. أرحم الراحمين رب العالمين. نخرج الناس يخرجهم رب العالمين برحمته واضح على لما تستقيم العباره وياخذ من القوم بشفاعته ما تستقيم لان الشافع فوقه احد والله ليس فوقه احد كذلك ليس فوق احد الشفعله قصه العربي لما قال لا بك على الله وسبح الله عليك شبعان القلب ويحكي انه لا سجن بالله على احد من خلق تتحلق عليه كل علل العباره وياخذ من القوم برحمة ارحم الرحيم برحمه رب العالمين بعد الشفاعه ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان برؤية الله لربهم يوم القيامة نعم المؤمنون ربهم يوم القيامة أربع مرات كما جاء يرونه أولا ثم يرونه في غير السرعة التي يرأه فيها فينكرون ويقول اعوذ بالله منك ثم يرونه في السرعة التي يعرفهم فيها السجون ثم إذا قاموا رأاه أربع مرات وفي يوم القيامة أعظم العمي وعطاهها الجنة هي رؤية. وبحجاب الكفار يوم الحسرة والنذى الكفار في خلال قيل أنهم يرونه لكن رؤيت علاء وقيل لا يراه الا المؤمنون والمنافقون وقيل لا يراه الا المؤمنون لان الله قال كلا انهم عن ربهم وما محجوبون كفار محجوبون ومن الامام باليوم الاخر الامام بالجنه والنار فالجنه مستقر الابرار والنار والفجار مخلوقتان الان دائما لا تفنها هذا هو الصواب الجنه مخلوقه والنار موجود خلاف المعتزله المعتزل قالوا لا الجنه معدومه والنار معدومه ما تخلقان لا يوم القيامه شبهتهم قال وجود الجنه والنار ما في أحد يستفيد من الجنة ولا يستفيد من النار عبث والله منزله على عبث إنما يخلق وما يوم القيامة هذا كلام من وهذا باطل من قالكم من عبث الآن أرواح المؤمنين تنعم في الجنة وروح كفرت عذب في النار وكذلك فيها الولدان الجنة وفيها الحور وكذلك أيضا إذا كانت معده ومهيأ يكون يكون الشوق إليها أكثر والنار يكون الهرب منها أكثر ثم النصوص دلت على انه اعده وقال الله تعالى اعده المتقين وقال اعده الكافرين هذه على موجوده والأدلة في هذا كثيره والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنه ليله المعراج ورأى اهل الجنه ورأى المعذبين في النار كل هذا يبطل ايش مذهب ايش المعتزله الذين يقولون انهما يخلقان يوم القيامه شبه باطل يقولوا وجودهما الان ولا ولا نعيم ولا عذاب عبث وعبث سبحانه الله هذا باطل واضح هذا قال والجنه ثواب نعيمها درجات كله درجة عليا أعظم نعيم من التي تحتها والنار وعلى دركات كل دركة السفلى أشد علامة من درك فوقها والمنافقون في الدركة من النار كما قال الله إن المنافقين في الدركة الأسمى النار ولكل خزنة أبواب الجنة لها خزنة من الملائكة والنار لها خزن والأبواب الجنة لها أبواب ثمانية والنار لها أبواب سبعة قال الله في القرآن الكريم لها سبعة أبواب وأولها دخول النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخلها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من العُبَم هذا، حمة محمد، وأول من يستفتح باب الجنه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها الجنة إلا بالشفاعة، وآخرها دخول العصاه العصاه يعذبون في النار، يعذبون في النار ثم إذا طهروا أخرجوا ودخلوا الجنة، وأكثر أهل الفقراء والضعفاء، وجميع أهلها برحمة الله يدخلون، اهل الجنة يدخلون برحمة الله؟ ولكن يتقاسمون الدرجات باعمالهم قال عليه الصلاه والسلام ادخلوا الجنه بعمله قالوا ولا شيء يا رسول الله قال ولا انا الا ان تهمد الله برحمته منه وفضله لكن يدخلون الجنه برحمه الله ويتقاسمون الدرجات في شيء في اعمالهم السابقون المقربون فوق باصحاب اليمين دونهم والانبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم لهم الوسيله اعلى اعلى فوق الفردوس اعلى منزله منزله صلى الله عليه وسلم وجميع أهل رحمه الله يسرون اكثر اهل الجنه ماهم الفقراء والضعفاء واكثر الخلق من غيرهم مثنى واكثر اهل النساء المولى يقول اكثر ايش اكثر اهل الجنه الفقراء والضعفاء وأكثر اهل النار النساء والصواب ان اكثر اهل الجنه النساء وأكثر النار النساء كيف ذلك اكثر اهل الجنه النساء وأكثر النار النساء كيف ذلك اما الجنه ترى النساء لانه كل مؤمن يدخل الجنه له زوجات هذا عدالي ولكل واحد وبعضهم له زوجات كثيرة لا حصلها من الدنيا وزوجات من الحر العين فيصير بهذا أكثر عيش النساء ولا الرجال نعم جاوا النساء النساء لأن كل واحد له زوجته هو واحدهم اثنان هذا عام وهناك من المؤمنين والمتنمرين له زوجات متعددة وأكثر أهل النار النساء لأنهن يتعرضن العذاب، اللي تعظم لي أسباب دخوله، واللي هذك قال ما له يحصل أكثر النساء. قال: تكسرت كفن اللعنة وتكون العشيق. على هذا أكثر أهل النار النساء وأكثر الجنة النساء. وأول حاجة؟ قال المؤلف ومن ما على التوحيد والإيمان ففي النار ومن ما على غير التوحيد والإيمان ففي النار مخلد, مخلد فيه. ومن ما الشرك هذا مخلد في النار. ومن دخل من عواصف الموحدين لا مخلد في أبداً. فإذا صار كل إلى داره وقراره لبيح الموت. فلا موت اعبد اذا خرج العصاه ودخلوا الجنه استقر اهل النار في النار واهل الجنه في الجنه يتهب الموت على صوص الكبش ويذبح يقال لا اهل الجنه طلعوا يا اهل النار فيقول لا تعرفون هذا يقول هذا فيذبح في فيقال يا اهل الجنه خلود ولا موت فيزدادون نعيم العين ويقال يا اهل النار خلود ولا موت سيزداد الحسد الى حسد نعوذ ده والايمان باليوم الاخر له فوائد هذه هذه عيش فوائد هذه باليوم الاخر الإمام يبعث على الطاعة في وعلى المعصية تهرر إذا عرفت أن اليوم الآخر وعمت في اليوم الآخر وعمت الجنة والنار هيبعثك هي على تحرص على الطاعة وتبتعد عن المعصية ويبعثك على الاستقامه على طاعة الله ويبعثك على الزهد في الدنيا وزهرتها ويبعثك على طلب الأجر في الآخرة ويجبك تحمل المشقات والبكروهات وتصفل عليها نعم قال المصنف حفظه الله تعالى الفصل الثالث والعشرون الإيمان بالقضاء والقدر ومن أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشر حلوي ومره وأنه من الله الذي خلق كل شيء فقدمه تقديرا وكان أمره قدرا مقدورا واصل القدر سر الله تعالى في خلقه طوى علمه عن عباده ونهاهم عن مرامه والإيمان بمراتب أربع أولها الإيمان بعلم الله المحيط بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يعلم ما تفن صدور خلقه وما يعلنون وأحوالهم وأعمالهم ومآلهم الذي إليه يصيرون ثم أخرجهم إلى ذي الدار فأمرهم ولاهم وابتلاهم حتى ظهر فيهم سابق علمه وبالغ حكمته وكان الله بكل شيء عليما موصوف بكمال العلم فلا يلحقه نسيان ولا وهم الثانية الإيمان بكتابة مقادير الخلائق وفقا للعلم السابق قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والارض إن ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب فما من كائن إلا وهو مكتوب مرقوم قبل أن, يخلق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ثم كتب السعداء والاشقياء وأرزاقهم وأعمالهم وآجلهم وهم في بطون أمهاتهم وهو تقدير دهري عمري وفي ليلة القدر تقدير حولي وإنفاذ المقدور على العبد في وقت محدود تقدير يومي ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون الثالثة الإيمان بمشيئة تعالى النافذه بما شاء كان وما لم يشاء لم يكن يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأبيه وللعباد مشيئة فمن شاء منهم الاستقامة اتخذ إلى ربي سبيلا ومن شاء منهم الغواية اتخذ الشيطان دليلا ومن شاء مشيئة الله قبل مشيئته وإرادته تعالى قبل إرادته قال تعالى وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين ومشيئته تعالى قائمة على علمه وحكمته الرابعة الإيمان بأنه تعالى خالق كل شيء قال تعالى الله خالق كل شيء وهو تعالى خالق العباد وافعالهم قال تعالى والله خلقكم وما تعملون ويوكل قلب ويتوكل القلب على ربنا ينافي الاكتساب وتعاطي الاسباب بل هو من أعظم الاسباب التوكل على الأسباب شرك في التوحيد وإهدار أن تكون أسباب النقص في العقل والإعراض عنا بالكليه قد في النقل وما أصاب عبد لم يكن ليخطئه وما أخطار لم يكن ليصيبه وما قضى الله تعالى كائن لا محاله والشقي الجهول من لا محاله والقدر إنما يحتج به عند المصائب والآلام لا عند المعايب والآثام والشر لا ينسبه الله تعالى لتمام رحمته وحكمته فإن نصب إلى مقضياته من وجه فهو منه عزل وخير والإيمان بالقضاء والقدر يثمر اعتماد القلب على الرب عند مباشرة السبب والرضا بمر القضاء واحتساب الأجل بالصبر وبالشكر نعم هذا الفصل في الإيمان بالقدر والإيمان بالقدر قضاء وقدر هو الركر السالس من أركان الإيمان كما في هذا الزبريل ثم بالله وملائكته الكتب ورسله اليوم الآخر ثم القدر خير وشبه قال ولف من اركان الايمان الايمان بالقضاء والقدر خيره وشد وحلوه ومره وانه من الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديره وكان عمله قدرا مقدورا لا بد من الإيمان بالقدر خير الشر والحلو والمر وأنه من الله الله, الله قدر المقادير وانه خالق كل شيء وكان عمله قدرا مقدورا قالوا اصل القدر سر الله تعالى في خلقه اصل القدر سر طوى علمه عن عباده عن عمران كما قال الطحا طوى علمه عن عباده ونهم عن مرامه يعني عن طلبه أصل قدر سر الله في خلقه وكنه جعل أشتى هذا جعل هذا سقياً وهذا سعيدا وهذا فقير وهذا غني وهذا طويل وهذا قصير وهذا غني وهذا فقير وهذا يموت صغير وهذا يموت شاب وهذا يموت شيخ وهذا يموت هرم هذا سر الله في خلقه ما أحد يعلمها الموعن عند الله أصل القدر سر الله في هلقه طوى علمه عن عباده ودههم عن مراته عن طلبه والإيمان بالقدر أربع مرات من لم يؤمن بهذه المرات المراته لم يؤمن قدر لا بد من الإيمان بالأمراته الأولى العلم العلم علم الله الأزلي وأن الله علم بالأشياء أزلا ومعنى ازلا يعني معنى ازلا الازل هو هو السبق الذي لا نهاية لأوليته الله تعالى هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته ومن ذلك علم والله هو الأول الذي لا بداية لأوليته علمه وقدره والسلب إلى آخر الصفات لأنه كله بدايه بداية فكان مسبق بالعجل بالعلم الأزلي إن الله عالم الاشياء قبل كونه في الأزل علم ماذا علم علم ما كان في الماضي وعلم ما يكون في الحاضر وعلم ما يكون في المستقبل وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون أربعة أشهر. علم ما كان في بعضه، علم ما يكون في الحاضر، وعلم ما يكون في المستقبل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. مثال ذلك كيف ما يعلم ما كان؟ الله الكفار طلبوا العوده الى الدنيا. قال الله ولو ردوا لعادوا لما هم هذا علمه بما لم يكن لو كان. وما ردوا، لكن الله يعلم لو ردوا بعد كل. قال علمنا فقيل لا تخلفوا عن غزوة دبوف ولو ارادوا الخروج لعدوا لهول. ولكن كلا والله. كره الله بعثهم فثبطهم وقيل مع القائل لو خرجوا فيكم ماذا يحصل ما زادكم الا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم اربع فاسد لو خرجوا ولذلك ثبطهم الله لو خرجوا الحصه المفاسد الأرض هذا من علم الله بما لم يكون لو كان كيف يكون يعلم ما تكن صدور الخلق وما يعلنون يعلم السر واخر ويعلم احوالهم ويعلم اعمالهم ومالهم الذين يصلون ثم أخرجه إلى هذا فأمرهم ونهاهم وابتنع منه كلفهم حتى ظهر فيهم سابق علم وبالغ حكمته وكان الله بكل شيء عليما موصوف بكمال العلم فلا يلحق لسنه ولا واحد حال المسألون الأمر الثانية الكتابة كتابة المقادير كتابة المقادير في اللوح المحفور ما هو الشيء الذي كتب كل شيء كتب الله إيش كل شيء مكتوب الزوات والصفات والأفعال والحركات والسكنات والسعادة والشقاوة والخير والشر والعجز حتى العجز الكيس. كل شيء مكتوب قال تعالى وكل شيء نحصيناه في إمام المبي قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاه ويعلم ما في البردي والبحر وما تسقط ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطف ولا يبس إلا في كتابه. وقال عيسى صلى في الذكر كل شيء قال تعالى ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ولا حوله وبالحديث كتب الله مقادير الخلاء قبل أن أخرج السماوات الأرض بخبسين ألف سنة خالعشرة إذا مثل كتبت المقادير قبل أن السماوات الأرض بخمسين ألف سنة قالوا الإمام الإمام بكتاب للعلم السابق قال وقال تعالى علم تعال من الله عالم ما في إن ذلك في كتاب وهو, وهو أم الكتاب وهو الذكر وما من كائن الا وهو مكتوب مرقوب قبل ان يخلق الله سوى ذلك خمسين حسنه ثم كتب السعداء والاشقياء وارزاقهم واعمالهم واجالهم وكل مكتوب وهو في بطون امهاتهم وهو تقدير دهري عمري يعني المقادير انواع أعظمها ما كتب في لحم المحور هذا اللحن المحور وهناك تقدير عمري الانسان وذلك ان الإنسان اذا مضى عليها اربعه قشره في بطن امه جاءه الملك فأمر الله بكتب رزقه وأجله وعمله وشكله وسهل هذا تقدير عملي وفيه تقدير سنوي وما يكون يوم في ليلة القدر من كل سنة قدر فيه ما يكون من سعارة وشقاء ومرض وصحة وحياة نموث ومنها تقدير يومي في كل يوم قال تعالى كل يوم يشع يرفع ويخفض ويعز ويذل ويشقي ويسكي قال وفي ليلة القدر تقدير حولي وإنفاذ المقدور على العبد في وقته المحدود تقدير يومي ولكل مستقر المستقر والثالثة من مرات القدر الإيمان بمشيئة الله النافذة يعني تؤمن بأن كل شيء يقع في هذا الوجود لا بد أن علم الله لا بد أن نسبق به مشيئة الله ما يقع في الكون إلا إذا أراده الله وشاء ما في شيء يقع صدثة بل كل شيء يقع مسكوق بمشيئة الإيمان بمشيئة الله تعالى النافذة هذا فما شاء كان وما لم لم يكن يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء عدلا لا راد لقضائه ولا معقب الحكم ولا غالب لامر وللعباد مشيئة لكن تابعة لمشيئة الله فمن شاء منهم الاستقامة اتخذ الى ربي سبيله ومن شاء منهم الغواية اتخذ الشيطان دليلا ومن شاء فمشيئة الله قبل مشيئته ويرادة الله قبل ارادته قال تعالى وما تشاور إلا ان شاء الله رب العالمين ومشيئة تعالى قائمة على علمه وحكمه قال تعالى وما تشاون الا ان شاء الله ان الله كان عليم حكيم. مشيئة قائم على علم وحكمة. الرابعة من مراتب القدر الإيمان بأن الله خالق كل شيء. قال تعالى الله خالق كل شيء. قال تعالى وخلق كل شيء فقدروا تقرير. وهو تعالى خالق العباد وافعله. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. هذه الإيمان ال ال ال القدرية الأولى اللي الله في أصحابه أنكر الأولى والثانية ونسبوا الله إلى الجهل فكفرام الصاعلة. بالعمر عمر وغيره. ثم جاءت المعتزلة بعدهم أثبتوا الارادتين العلم والكتاب لكن أخرجوا من عموم المرتبتين الأخرين المشيئة والخلق افعال العباد ليشوفة عرضت لهم فصاروا مكتذعين وأنكروها بتأويل أو أنكرول فلهذا لا يكفرون ومن عموم كفر المعتزلة قال المؤلف توكل القلب على الرب لا ينفع الاكتساب وتعاطي الاسباب بل هو منعصب الأسباب يعني التوكل التوكل لا ينفع في الاسباب بل التوكل يجمع عمرين الامر الاول فعل الاسباب المشروعه والامر الثاني الاعتماد على الله في حصول النتيجه لا بد من فعل الاسباب المشروعه قال والتوكل على الاسباب شرك في التوحيد يعني اذا ركن إلى الى الاسباب الاشرك شرك يعني يركن الاسباب ويعتمد عليها هذا على شرك في التوحيد ويهدارها ان تكون اسباب نقص في العقل يلغيها بالمره هذا عقل ناقص لا بده يسعد يا ياكل ويشرب ويكتسب ويبيع ويشتري وقال شخص انا ما رمستزوج انا متزوج. إن اراد الله ياتيني ولد جاني ولد ولا بسويش هل عاقل ولا مجنون مجنون لو أفعل أسباب افعل أسباب شخص يقول لا الله ما ما اذهب اشتري ولا بيع ولا توظف لين إن اراد الله رزقني دين ولا نايم في بيتي هذا هذا مجنون ولا عاقل مجنون يقول لي افعل كسب افعل رحت توظف تبيع تشتري تحرث الارض وتزرعها واحد يقول انا عندي ارض ما نبا نبا ولا بذرها وشخص بجواره بذرها وزرعها واخذ له محصول قال والله انا انا نراد الله تخرج لي هذه الارض البيضاء بغله مثل فلان خرجت ولا انا ما تخرج وش يكون هذا يقول افعل السبب يقول لا انا معتقد معتقد على الله هذا باطل ابذر وازرع مثل ما فعل جارك وينزل الموانع واستقهاء بذره قطعه الاسباب والنتيجه على الله واضح هذا اذا التوكل على اسباب شرك والاعتماد على الأسباب هذا ايش نقص في و واللي يعرض عنها بالكليه قد في قد في النقل يعني اللي يعرض عنها بالكليه ويتركها هذا معناه اخل بالنصوص التي امرت بها والذي يتركها بالمره اللي يعرضها ولا يمكن يعرض عنها ولا يمكنها هذا قدح في النقل والذي تركها بالمره هذا قدح في العقل، والذي يعتمد عليها هذا سلك في الأسباب. قال المؤلف وما أصب العبد من كل إخطار وما أخطأ من كل سبب هذا جاء في الحديث. وأعلم ان ما أخطأ كلامه في السبب وما أصب كلامه إخطار. وما, وما, وما قضى الله تعالى كائن لا محاله هذا لا بد منه. ما قال الله لا بد منه. والشقي والجاهل من لا محاله الذي يلامحالة سجن. قال ما قال الله كائن لا محالة والشقي والجاهل من لا محاله ماشي. يلوم حالة، آه، ولا يفعل الأسباب. وما قال الله لا بد له أن والقدر انما يحتج به عند المصائب والالام لا عند المعايب ولا يعني اذا اصاب الانسان مصيبه يقول لا الله الا الله لكن اذا فعل معصيه يقول ايه يكتب ادفع بقدر لكن ادفع قدر المعصيه بقدر التوبة والطاعه فاذا القدر تحتاج إذا اصابك مصيبة ان الله لا يرجع لكن اذا وقعت في معصيه هل تحتج بالقدر لا ولهذا لما احتج موسى وآدم لا حج ادم موسى لان موسى لا لامه على المصيبه فاحتج ادم بها مصيبه مكتوبه عليه قال والشر لا ينسب الى الله تعالى لتمام رحمته وحكمته يقول المؤلف رحمه الله والشر لا ينسب الى الله تعالى فالقدر يحتج به عند المصائب اذا وقع لسانه في المصيبة اصابه مرض يقول إن الله هنا إذا رجعه قدر الله وشبه لكن إذا وقع في معصية ما يحتج بالقدر وانما يتوب جهة نفسه على التوبه يدفع القدر بقدر ولهذا لما حسجوا آدم وموسى حج آدم موسى لقي آدم وموسى فقال موسى, فقال موسى أنت آدم أبو البشر فرقك الله بيده ونفقك الله فلماذا أخرتنا ونفسك من الجنة فقال آدم أنت موسى الذيك صلى الله عليه كم وجدت كُتِبُ عَصَى عَدَمُ قال بكذا وكذا قال النبي فحج عدم موسى يعني غلبه بالحجه لأن موسى احتج على عدم بأي شيء يعني موسى قال لين أخرج سأو نفسك من الجنة فاحتج عدم قال أن لامه على مصيبة موسى لامه عادم على مصيبة فاحتج عدم مع من مكتوب وكتبت عليه فحج لكن من احتج من فقدر بال لم لا يكون الحجه سنه ولو كان القدر حجه لكان حجه لقوم نوح وقوم هود وقوم, وقوم صالح لكن ليس حجه قال المؤلف والشر لا ينسب الى الله لتمام رحمته وحكمته لماذا نسب إلى الله لا ينسب الى الله سزيه لجلاله سبحانه وان كان الله خالق الخير والشر لكن لا ينسب الى الله ولا ينسب الى المخلوقات كما قال الله عن الجن أنهم قالوا واننا لا ندري شر اريد بما ترى شوف لما جاء الشر ما نسبوا قال اريد ام اراد بهم ربهم رشدا لما جاء الرشد نسبوا الله ولما جاء الشرط ما نسبوا قال الله قال تعالى من شرب الخلق نسب الى المخلوق قال المؤلف فين نسب الى مقضياته من وجه فهو من عدل و خير نعم كلمه فان نسب الى مقضياته نعم كلمه هنا الشرط ما تركوا تركه هنا قال بل ينبغي ان ينسب الى مقضياته قال وشر لا ننسب الى الله يتم رحمته وانما ينسب الى مقضياته لانه من وعد ورحمة كلمه فعل ما له وجه الا بالشرطيه ينسب الى مقضياته كما قال السالم من شر ما خلق من ما خلق ينسب الى المخلوقات وان كان خالق الخير والشرط وهم من وعد ورحمه والايمان بالقضاء والقدر يثمر هذه ثمرات الايمان بالقضاء والقدر يثمر اعتماد القلب على الرب عند مباشره السبب يعني عندك خيار تفعل السبب تعال من الله تعالى هو مقدر السبب والاسفار هو الذي وفقك لهذا السبب الفقير مثلا اذا اعطاه الغني مثلا مال او زكاه من الذي سخر هذا الغني من الذي حرك قلبه من الذي قواه حتى يعطي هذا الفقير الله اذا اعتمد على الله هو الذي هو مسبب الاسفار جعل هذا الغني فهو سبب والله تعالى مسبب الاسفار الله تعالى هو الذي أعطاه هذا الغني المال وهو الذي أفقرك وهو الذي حرك قلب هذا الغني ليعطيك وهو الذي قواه حتى أوصله إليك فصدرهم من الله لمن بقلب القدر يثمر الاعتماد القلب على الرب عند مباشرة السبب والرضا بمر القضاء، الرضا بالقلعة هذا ليس بواجب الصبر واجب الصبر حبس النفس عن الجساء حبس اللسان عن التشكي وحبس حبس الجار عمره الله هذا واجب لا يتسخط لكن الرضا هذا مستحب واحتساب الاجر بالصبر او بالشكر يعني يعني اللسان له درجه الدرجه الاولى الصبر هذا واجب لا التسخط هذا حرام والصبر واجب والرضا مستحب واعلى منه ان يعتبر المصيبة نعبة يحمد الله عليها لأن أقل ما فيها للثوب والأجر هذا خاص هذا, هذا ايش يوفق لها خاصة ولا إليها